طاسيم ميم طاسيم ميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة لكن لم نشأ ذلك ابتلاء لهم هل يؤمنون بالغيب وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب أَوَلَمْ يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّ ربك أيها الرسول لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد الرحيم بعباده وَإِذْ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين واذكر أيها الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى قوم فرعون ألا يتقون وهم قوم فرعون فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال رب إني أخاف ان يكذبون قال موسى عليه السلام إني أخاف ان يكذبوني فيما أبلغهم به عنك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري لتكذيبهم إياري وينحبس لساني عن الكلام فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخي هارون ليكون معينا لي ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وَلَهُمْ علي دنب بسبب قتل القبطي فَأَخَافُ أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال الله لموسى عليه السلام كلا لي يقتلوك فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم لا يفوتنا من ذلك شيء فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين فاتيا فرعون فقول له إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها أن أرسل معنا بني, إسرائيل أن معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك لدينا صغيرا وما فينا من عمرك سنين فما الذي دعاك إلى الدعاء وَفَعَلْتَ وفعلت فعلتك التي فعلت مِنَ من الكافرين وفعلت عَظِيمًا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك وأنت مِنَ من الجاحدين لنعم عليك قال فعلتها إذا وَأَنَا مِنَ من قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فهربت منكم بعد قتله الى قريه مدينة لما خفت من قتلكم إياي به فأعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتربيتك اياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون لموسى عليه السلام وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال موسى مجيبا فرعون رب المخلوقات هو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده. قال لمن حوله ألا تستمعون قال فرعون لمن حوله من سادة قومه فلا تستمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال لهم موسى الله ربكم ورب آبائكم السابقين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال فرعون إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب ويقول ما لا يعقل قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال موسى الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كانت لكم عقول تعقلون بها قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محجته لئن عبدت معبودا غيري لاصيرنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال موسى عليه السلام لفرعون أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله قال فأتي به إن كنت من الصادقين قال فأتي بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعيه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وادخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء بياضا بيضا نورانيا لا بياض برس يشاهده الناظرون كذلك قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال فرعون لسادة قومه من حوله إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم فما رأيكم في من اتخذه فيه قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين قالوا له اخره وأخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما وارسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة ياتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم بالسحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع فرعون سحرته لمباراه موسى في مكان وزمان محددين وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ إِلَى فِرْعَوْنَ لِيُغَالِبُوا مُوسَى قَالُوا لَهُ هَل لَنَا جَزَاءٌ مَّادِّيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ إِن كَانَتِ الْغَلَبَةُ لَنَا عَلَى مُوسَى قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم فرعون نعم لكم جزاء وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا ان ما عنده ليس سحرا القوا ما انتم القوه من حبالكم وعصيكم فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند القائها بعظمة فرعون لا نحن الغالبون وموسى هو المغلوب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقى موسى عصاه فانقلبت حيه فإذا هي تبتلع ما يموهون به على الناس من السحر فألقي السحرة ساجدين فلما أَبْصَرَ السحرة عصى موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم سقطوا ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب المخلوقات كلها رب موسى وهارون رب موسى ورب هارون السلام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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم أآمنتم لموسى قبل أن آذن لكم بذلك إن موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر وقد تأمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس ولا أصلبنكم أجمعين على جذوع النخل لا أستبقي منكم أحدا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قال السحرة لفرعون لا ضرر فيما تهددنا به من القطع والصلب في الدنيا فعذابك يزول ونحن إلى ربنا مقلبون وسيدخلنا في رحمته الدائمة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين إنا نرجو ان يمحو الله عنا خطايانا السابقه التي ارتكبناها لاجل ان كنا اول من امن بموسى وصدق به واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون واوحينا الى موسى امرين اياه ان يسري ببني اسرائيل ليلى فان فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين سبعت فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر إن هؤلاء شرذمة قليلون قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل إن هؤلاء لطائفة قليلة وإنهم لنا لغائضون وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم وإنا لجميع حاذرون وإنا لمستعدون لهم متيقظون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء والعيون الجارية بالماء وكنوز ومقام كريم وذات خزائن المال والمساكن الحسنة كذلك وأورثناها بني إسرائيل وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام فأتبعوهم مشرقين فسار فرعون وقومه في إثل بني إسرائيل في وقت شروق الشمس فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا تَقَابَلاَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَعَ مُوسَى وَقَوْمِهِ بِحَيْثُ صَارَ يَرَى كُلَّ فَرِيقٍ مِنَ الْفَرِيقِ الْآخَرِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ سَيْلْحَقُونَنَا وَلَقَدْ بَلَغْنَا لَنَابَهُمْ قَالَ كَلَّا إن معي ربي سيهدين قال موسى لقومه ليس الأمر كما تصورتم فإن معي ربي بالتأييد والنصر سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى آميرين إياه أَنْ يضرب البحر بعصاه فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى 12 مثلكا بعدد قبائل بني إسرائيل فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العظم والتبات بحيث لا يسيل منها ماء وأذلفنا ثم الآخرين وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ضانين أن الطريق سارك وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وانقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم أحد ثم اغرقنا الاخرين ثم اهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ان في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لايه داله على صدق موسى وما كان أكثر من مع عون بمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون حين قال لأبيه آذر وقومه ما الذي تعبدونه من دون الله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاتفين قال له قومه نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال لهم إبراهيم هل تسمعوا الأصنام دعاءكم حين تدعونهم أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم إن أطعتموهم أو يضرونكم إن عصيتموهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا لا يسمعوننا اذا دعوناهم ولا ينفعوننا إن أطعناهم ولا يضروننا إن عصيناهم بل الحاصل أننا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم قال افرايتم ما كنتم تعبدون قال إبراهيم أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله أنتم وآباؤكم الأقدمون وما كان يعبده آباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم كلهم اعداء لي لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يرشدني إلى خير الدنيا والآخرة والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره والذي يميتني ثم يحيين والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي ويحييني بعد موتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين قال إبراهيم داعيا ربه: رب أعطني فقها في الدين وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم لِسَانَ لسان صدق في الآخرين وجعلني ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي وجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني ممن يرثون منازل الجنه التي تنعم فيها عبادك المؤمنون واسكنني فيها واغفر لي انه كان من الضالين واغفر لي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك دعا ابراهيم لابيه قبل ان يتبين له انه من اصحاب الجحيم فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدعو له ولا تخزني يوم يبعثون ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه ولا بنون كان ينتصر بهم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من جاء الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له وأزلفت الجنة للمتقين وقربت الجنة للمتقين لربهم بانتثال أوامره واجتناب نواهيه وبرزت الجحيم للغاوين وظهرت النار في المحشر للظالين الذين ظلوا عن دين الحق وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم تقريعا لهم أينما كنتم تعبدونه من الاصنام من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون تعبدونهم من دون الله هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لأنفسهم فكبكبوا فيها هم والغاوون فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعضهم ومن اضلوهم وجنود إبليس أجمعون وعوان إبليس من الشياطين كلهم لا يستثنى منهم أحد قالوا وهم فيها يختصمون قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق إِذْ نسويكم برب العالمين إذ نعدلكم برب المخلوقات كلها فنعبدكم كما نعبده وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله فما لنا من شافعين فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه ولا صديق حميم وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا فلو أن لنا تروة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله إن في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك المذكور من قصه ابراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لعبره للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم وان ربك ايها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب منهم كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين حين كذب نوح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله بترك عبادته غيره خوفا منه إن لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لأزيد لا على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نوهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل والحال أن أتبعك إنما هم السفلة من الناس فلا يوجد فيهم السادة والأشراف قال وما علمي بما كانوا يعملون قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون فلست وكيلا عليهم احصي اعمالهم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلى وليس اليه لو تشعرون لما قلتم ما قلتم وما أنا بطارد المؤمنين ولست بطارد المؤمنين عن مجلس استجابة لطلبكم كي تؤمنوا إن أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحدركم عذاب الله قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال له قومه لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة قال رب إن قومي كذبون قال نوح داعي الرب رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فاستجبنا له دعاه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءه من الناس والحيوان ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمه مؤمنين وإن ربك لَهُ العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذكر حين قال لهم اخوهم في النسب هود الا تتقون الله بترك عباده غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين اني لكم رسول ارسلني الله اليكم امين لا ازيد على ما امرني الله بتبليغه ولا انقصه فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واطيعوني فيما امرتكم به وفيما نهيتكم عنه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وما أطلب منكم ثوابا على ما ابلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانا علما عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو اخرتكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تَتَّقُ اللَّهَ بِانتِتِلَاءِ أَوْمِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ وَأَطِيعُنِ فِيمَا أَمْرُكُمْ بِهِ وَفِيمَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ وَاتَّقُ الَّذِي أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَخَافُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكُمْ مِنْ نِعْمَهِ مَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبنين أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا وجنات وعيون أعطاكم بساتين وعيونا جريا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قال له قومه يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه إن هذا إلا خلق الأولين ليس هذا إلا دين الأولين وعداتهم وأخلاقهم. وما نحن بمعذبين ولسنا بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام فاهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم ان في ذلك الاهلاك لعبره للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ الرَّحِيمُ بِمَن تَابَ مِنْ عِبَادِهِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الرُّسُلَ بِتَكذِيبِهِمْ نَبِيَّهُمْ صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ في النسب صالح ألا تتقون الله بترك عباده غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص منه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه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 أتتركون فيما هاهنا آمنين أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون في جنات وعيون في بستين وعيون جارية وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل ثمرها لين نضيج وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم مهرون بنحتها فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله قالوا إنما أنت من المسحرين قال له قومه إنما أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بايه إن كنت من الصادقين لست إلا بشرا مثلنا فلا مذية لك علينا حتى تكون رسولا فأتي بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال لهم صالح وقد أعطاه الله علامة وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة هذه ناقة ترى وتلمس لها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم لا تشربوا في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بما يسوءها من عقر أو ضرب فينالكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم فعقروها فأصبحوا نادمين فاتفقوا على عقرها فعقرها أشقاهم فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزله والصيحة إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ ٱلرَّحِيمُ بِمَن تَابَ مِنْ عِبَادِهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ لِتَكذِيبِهِمْ نَبِيَّهُمْ لُوطًا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ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 ليس ثواب إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشدود المنكر قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال له قومه لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا قال إني لعملكم من القالين قال لهم لوط إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين. رب نجني وأهلي مما يعملون قال داعيا ربه رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر فنجيناه وأهله أجمعين فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الداهبين الهالكين ثم دمرنا الآخرين ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم، أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك الملكول من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب اصحاب القرية ذات الشجر الملتف قرب مدين المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم نبيهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه وما أسألكم عليه من أجر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 وزنوا بالقسط المستقيم وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تبتروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي واتقوا الذي خلقكم والجبالة الأولين واتق الذي خلقكم وخلق الامم السابقه بالخوف منه ان ينزل بكم عقابه قالوا انما انت من المسحرين قال قوم شعيب لشعيب انما انت من الذين اصابههم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. ولست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا. فكيف تكون رسولا؟ ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول. فأسقط علينا كثفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه قال ربي أعلم بما تعملون قال لهم شعيب ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم فاستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب عظيم حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فامطرت عليهم نارا فأحرقتهم إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الَّذِي يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ الرَّحِيمُ بِمَن تَابَ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّ الْخَلْقَاتِ نزل به الروح الأمين نزل به جبريل الأمين عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله بنسان عربي مبين نزل به بلسان عربي واضح وإنه لفي زبر الأولين وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن السلام ولو نزلناه على بعض الأعجمين ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين لأنهم سيقولون لا نفهمه فليحمد الله أن نزل بلغتهم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يتغيرون عما عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يبغتهم فيقولوا هل نحن منظرون فيقول حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أفرأيت إن متعناهم سنين فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدى ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يعدون به من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسول وإنزال الكتب ذكرا وما كنا ظالمين عظة وتذكيرا لهم وما كنا ظلمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتب وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يصح ان يتنزلوا على قلبه وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع لمعزولون ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به فلا تدعوا مع الله إلها اخر فتكون من المعذبين فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعدبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر ايها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وَالْجَانِبَكَ فَعْلًا وَقَوْلًا لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً بِهِمْ وَرِفْقًا فَإِنْ عَاقَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ زَيَّنَ صَوْتُكَ وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لِمَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ مِنَ الشرك والمعاصي وتوكل على العزيز الرحيم واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن أناب منهم إليه الذي يراك حين تقوم الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك في الساجدين ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك العليم بنيتك ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر رد الله عليهم زعمهم فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن تنزل على كل أفاك أثيم تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يسترق الشياطين السمع من الملائي الأعلى فيلقونه إلى اوليائهم من الكهان وأكثر الكهان كاذبون إن صدقوا في كلمة كذبوا معها مئة كذبه والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة فيروون ما يقولونه من شعر ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ألم تر أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد يمضون في المدح تارة وفي الدم تارة وفي غيرهما تارات وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات وذكروا الله ذكرا كثيرا وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه؟ فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق.